ب س ع ة وسبعون، ا ل ص ف ا ت اثنين. دي شن س و م ش ุด س ي ف َ أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. ديشان سوم ش س د ا أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا ح م ر ديشان <تصفيق> سوم ش س ن ا ل ب س ثوبا أخضر. ن ا لابس ثوبا أخضر. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลจะฉันิฉซื้อกระเป๋าถือสีขาว سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. د ي ش ا ن أحتاج لسيارة جديدة. ح ت ا ج لسيارة جديدة. د ي ش ا ن و م أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. د ي ش ا ن أحتاج لسيارة مريحة. ح ت ا ج لسيارة م ر ي ح و ي ن ش َ ي و ن ش ن ب ن هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. ผู هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن ا م ر ا سمينة. ผ هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. แขกข ن ง ا ราเป ن ّ ي ن ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. แขกข ن ง ا ราเป็ س ب ا ب ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس م ه ذ ب ي ن แขกของเราเป็นคน نا สนใจ ضيوفنا كانوا ا ُ ن ا س ا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. لديّ ميلوكي نا رق. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซนแต่เพื่อนบ้านมีลูกแลูกโนเอลูกแเอนลเพ็น้กเอีลูกมีลูกอมเพืนเพืกีมอลกมบ